Zodat het geit is, het زمانا هل نسيت المسلمه نور هذا الكون روى الظمى أقمرا كنا شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الامم نشر الحب ونمضي قدما حلل النور بلادي فاكتسينا حلل النور بلادي فاكتسي صبرا فإنا لن نغيب لم يعد يطربنا ذاك النحيب فالحبيب الحر يا يسحى الحبيب فجرنا يا أمتي صار قريب أنا أن نرجع ذا المجد السليب عائدونا أمتي لا تيسي عائدونا ZANG